وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَمَا لَنَا مِن شَفِيعٍ قُلْ إِنَّمَا شرم مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا, فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعمل الصالحات لهم أجير غير ممنون.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 دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَنِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا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 حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 اسوان الذي كانوا يعمن ذلك جزاء اعداء الله النار ان لهم فيها دار الخند جزاء بما كانوا با لا يجحدون، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن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 من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئه ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ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 ان انزلنا عليه الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير ان الذين ينحدون في اياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير ام من في امن يوم القيامه يعملوا ما شئتم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 تنزل من حكيم من حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم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 وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمالها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه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 لِيَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ لا إنه بكل شيء محيط